ان دون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون نی نچی سی بو میل پلکی وَلَكُمْ فِيهَا میچ ورن کم لینی پونچو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِذِيهِ إِلَّا بِشِخِّ لَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهِ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وا ل هو الذي ہو من السماء جراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب وان كل الثمرات ان في ذلك لاايه لقوم يتفكرون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 فمن يخلق كمن لا مئی افلوکو چمل افلوکو اچل و ادویا میل پوح اہل و پوائل می نو مین ولدی نو نی إِلَٰهٌ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَاثٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ واحد فالذين لا يؤمنون بلا آخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يشرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم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 ین چاہنی چوکی ہیند بونی چل سمکی نتی عئی نوچی ن تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ قَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ